ونشروا البشرا جميعه وانثروا اغنى الورود وارفعوا التكبيرا دوما واهتفوا احلى نشيد واهتفوا احلى نشيد امتي فاستبشري أمتي قد تعدىنا تعد الحدود لم تعد في أرضنا رسموا أحفاد القرود أمتي فاستبشري قد الحدود لم تعد في أرضنا رسموا أحفاد القرود رسم وانشروا البشرى جميعا وانثروا الالوارود وارفعوا التكبير دوما واحتفوا احلى نشيد